وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِلَّا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ فَلْهُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله وكفروا بالله اولائك هم الخاسرون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 يستعجلونك بالعذاب وان جهنم وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوما يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه ان ارضي واسعه فايا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 وَ إِن سَألسَهُم مَنْ خَلَبَ السَّمواتِ وَالْأَْربَ وَسَخرج جَمسَ وَالقَمُ وَسَخرَ الشَمسَ وَالْقَمَالَ يَقول النَّ فأَنَّ يُقفَكُون اللههُ يَبَسُُ الرِزْقَِمَ يَش مِنْ عباده وَيَقُدِلَ إِ الله لِكُلّ شيءَءٍ عَم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 أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبة الروم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 أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون وَلَمْ يَكُهُم مِن شرَك إِم شفَعَ وَكَانُذِ شرَكَ إ كَافِرين وَيوْمَ تَقوموم الساعةُ يَوْمَائِذ يتَفَوَقُون فأَمَّ الذينَ آمنهُ وَعَمِلُ الصالِحاتِ فَهُم في رَوغَة يحضرَرون وَأَمَّا الذيَ كَقَم وَكَذبُ بآياتنَا وَِق إآخِة وَِقآخرَِة فَأُولائكَ بالِالعذاابِ مُصبررون فسبحانَ الله حِينَةُسُونَ وَوحين تُصبححون وَلَهُ الحَمدُ فيِي السماواتِ والأَرضِ وَوعشون وَوحِينَةُْعون يُخرِرجُ الْ الحَي منِن المَيْيتِ وَُخرِرجُ الميتَ من الحب وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آياتهِ أَنْ خَلَقَلَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَسْواجام أَنْ خَلَقَلَكُم مِنْ أَمفُسِكُمْ أَسْواجًا للتَسْكُون إلَيهَا وَجَعللَ بَيْكُمْ م وَددت وََحْمَ إِ وَمِنْ آياته خَلْقُ السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من قبله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَأَنْتَ قَافِلُهُمْ تَخَافُونَهُمْ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فمن يهدي من أضل الله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 مؤمنين اليه واتقوه واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعان كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضر ودعوا ربهم من الدين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم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 بماَا كست أيد الناس يذيقَهُ بَعبَ الذي ععملون لذيقَهُ بَعب الذي عمللمَعَم يوجعون قُسير فيِي الأرضقَ خر كيفَ كانََ عاقبةَة الذينَ مِ ق كََ كأكثرَهُ مشركين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 يجزِيَ الذيينَ آمَن وَعمِل الصَّالِحاتِ مِنْ طَبل إنِهُ لا يحِذُّ الكَافين وَمنِن آياتِ يُنيرُ سُلَيَّالَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَذَكِّرُوهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ وَرَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَتَقَطَّعْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ في السماء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 فَإِكَ لا تُسمْمِع الْمَوْتَ وَلاَا تُسمِْعُ الصّم مَددُعَ وَلَا تُسمِْعُ الصُم مَدّعََ إِذَا وََّْ مُدِبِرين وَماَا أَنْتَ بِهَادِ الْ العُمعَمْ قَلَلَهِم إِن تُسمْمِرُوا إِلَّا مَهْ يؤْمِنُ بِآياتاتِن فَهُمْ مُسلْمونون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 وَيَوومَ تَقوم السَّاعةُ يُقسِمُ الْمُجرِمونَ مَا لَث غَيْرَسَعَ كَذَلِكَ كَوا يُقفَكُون وَقالَا الذيذن أُوتُ الْ الععمَ والإمَانَلَقددَ لَثكُمْ فيِي كِتابابِ اللَّه لا يَوِ البعث فهذا يَوْمُ الْ البَعْتِ وَلاكُم كُُم لا تَدَون فَيَوْمَئِذٍ لا يَم فَع الذينَ ظَلَموا مععْذِرَةُهُم وَلاهُمْ يُْتتَبون وَلاقدَذُ بََضنا ل الناس ب هذا الخُآانِ منِ كلُنَدَل وَول جِتَهم بآيةِ لاقولًا الذيينكَفَ إن لا يقولًا الذيينَكَفَو إن أنأَتُم إلاا مغقون كَذَِكَ يَقبَ الَّهُ على قُوا بالَِّذينَ لا يَععلمون فاصبر إن وعد الله حقا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ويتخذها مذماما اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان لم يسمعها كان في ادنيه وقرا فبشروه بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات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 أنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ذل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ, يا بني لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ حملته أم وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير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 قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحسنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل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 وَِذ شَ بِ وَعدَ اللهَّه حَفّ إِ وَعددَ اللهَّ حَفّ وعد فَلا تَغ وَكم الحياتةُ الّنيا وَلاَا يَبُ وََّكم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 الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم ما لكم من دونهم من ولي ولا شفع الا فلا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 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّمَّا من آتَيْنَا مِنْهُمْ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ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 وَلو شِنا ل آتَينَا كل نَفْسه دها وَِ حَق القَوْ مِلَأَمْلَ أن جََّم لأَمْلَ أن جَهنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وََّ سأَجَعين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 أَفَمَ كانََ مُؤمنِنَ كَمَن كانََ فَاسِقَا لا يَسْتَونأَمَّ الذيِنَ آممًا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جََّةُ المَأْوى فَلَهمم جََّةُ الْمَأْوَانُ زُلَ بِمَا كانَوا يَععمللون وَأَمَّ الذينَ فَسَقُوا فَمَأوهُ كل من اراد ان يخرج منها كل من اراد ان يخرج منها اعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يقترفون اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكن اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من في مساكن ان في ذلك لايات افلا يسمعون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرُزًا إِلَى الْأَرْضِ يَجْرُزُ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَماَا جَعللَ أأَزْواجَكُم الَّ تُ ظَاهِرٌ مِنْهُ أَُّهَادُكُمْ وَماَا جَعللَ أَذِري أَكُمْ أَدِنَاكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بأَفْواهِكُمْ واللَّهُ يَقولُولُ الْ الحََّ وَهُو يَحْد أدعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواهيكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن, ولكن مات عمذت قلوبكم وكان الله وفورا رحيما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 وَإِذْ قَالَتْ قَائِلَةٌ مِّنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ طَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يريدون إلا فراه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 وَلَمَّ المُؤْمِنونَ الأأَحْزَابَ قالَاوا هذا ماَا وَعددَنَ اللهَّهُ وََرسُول وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَرسُولُهُ وَماَا تَدَهُم إِلَّا إِ نَ وَتَسلْمَا مِنَ الْمُؤْمِنينَ ررجَال صَدَقُوا مَا عَهَدُ الله عَلَيْ فَمِنْهُم من قَضَ نَحْبَهُ وَمِنْهُ م يَتَظِر وَماَا تََّلوا تَبدلَ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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ مِّن صِيَاصِهِمْ وَقَدْ فَتِيَ قُلُوبُهُمْ رُعْبًا فَريقا تَقتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فريقا وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَقָؤُهَا وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 يا نساء النبي من ياتمنكن بفاحشة مبينة من ياتمنكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير